117. سمعوا لها شهيقا وهي تفور 118. تكاد تميز من الغيظ 119. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 117. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 118. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور؟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 119. قليلا ما تشكرون 110. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 111. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 112. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير